الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين انتهينا إلى آخر رواية من الروايات التي يمكن أن يستدلل بها على قيمية القيميات وهي صحيحه ابي الولات انا كان بنائي أنا اعلم ان ابي الولات ثقه لكن كان بنائي اراجع اليوم مصدر وثاقه ابي الولات نسيت لعلي لي اراجع وغدا ابين المصدر انه ما هو مصدر توثيقه غفلت انا انا كنت اعطيت وعاد لأحد الأخوة أن أبين مصدر وثاقة أبي ولاد أما أما أنفوني إلا الشيطان على كل حال. الشاهد في صحيح أبي ولاد على هل كم سطر يقول قلت له أرأيت لو عطب البغل ونفق يعني اذا مات البغل اليس كان يلزمني كنت ضامن معه قال نعم قيمه فسال عبر ما ابي كيف قيمة قيمه بغل يوم خالفته او قيمه بغل يوم خالفته وفي بعض النسخ قيمه البغل يوم خالفته هذا شاهد حيث انه يقال لماذا اؤين يوم المخالفه يعني يوم الغصب لو كان يتعامل كل شيء معامله القيميات حتى عفوا لو كان يتعامل كل شيء معاملة المثليات حتى ما يكون في مصطلح الفقه قيميا كالباغ الخبأ الباغ الحسماً غير ما أحد لا أحد يقول أن الباغ مثلي لو كان كل شيء يتعامل معاملة المثليات لكان الضمان منحصرا لكان يجب على الضامن ان يدفع قيمة يوم الاداء لان المثل باقي في ذمته الى يوم الاداء فطبيعي يدفع قيمته يوم الاداء فلماذا قال قيمة بغل على اختلاف القراءات قيمة بغل يوم, خالف يوم خالفتها قيمة البغل يوم خالفتها قيمة بغل يوم خالفتها لماذا إنا في يوم الغصب. قلت فان اصاب البغل كسر او دبر او غمز الكسر معناه واضح الدابر يفسر بمعنى القرحة التي تصيب الدواب نتيجه السرج ونحو السرج يعني قرحه في ظهرها في ظهر الدابه نتيجه السرج الذي يجعل عليه او نتيجه الركوب الذي يركب عليه او ما شابه او غمز عليكم السلام الغمز فسر بتفسيرين فسر بمعنى مطلق العيب يعني لأصابه اصابه عيب مقصود انه ما مات وانما تعين وفسر بمعنى الاعوجاج في الرجل يعني هذا الحيوان سنتيجة المشي الكثير او نتيجه انه صار ضغط عليه او نتيجه اعوجاج الطريق الرجل ان اعوجاج حسس سواء كان هذا أو ذاك. المقصود واضح. المقصود أنه أصابه عيب ما مات ولكن صار عيب. عيبي. قال عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه. إهنا ذكر يوم رده. ما ذكر يوم ردص. فقلت من يعرف ذلك من يعرف ذلك يرجع الى الموت ليس الى العيب من يعرف ذلك هذا الحيوان مات بعد الموت ممكن تقييمه في السوق فمن يعرف ذلك من يعرف قيمه هذا الحيوان قال أنت وهو أنت الغاصب وهو المالك تعرفون أنت أنت وهو إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك إذا هو حلف على قيمة الحيوان أنت يجب أن تقبل حلفك فإن رد اليمين عليك قال أنا ما احلف أنت احلف فحلفت على القيمة لزمه ذلك هو يجب أن يقبل حلفك او ياتي صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمت البغل حين اكتر كذا وكذا هذا شعر ثاني في الروايه قال قيمت البغل حين قبل قبلش لو كان كل شيء مثليا كما نحن دعينا مثلا اذا أي عدرة بقيمة يوم الاكتراه يوم الاكتراه هو يوم الغصب لانه في نفسي يوم الذي اكترى غصبه عدل عن الطريق الذي كان المفروض أن يذهب إلى قصر ابن هبيرة كان الذي الم... هو خارج الكوفة ما راح وينما راح عن طريق آخر فيوم اكتراه هو يوم الغصب فمرة أخرى جعل يوم المقياس يوم الغسط فهذا شاهد على ما يقوله الأصحاب من أن القيميات تضمن بالقيمة ما ما ما فائدة معرفة قيمة يوم الاقتراء لولا أن المقياس هو يوم الغصب وإلا أفضو البين شهادتي ما فائدة هذا الشهرة تشهد بأن يوم الاقتراء هكذا كان فلك وإذا فهذا هم شاهد ثالث في الرواية على قيمية المئيات بلي. لأنه في نفس اليوم هو مقصده لا فاصل ما موجود بين كوفا وبين غصف بني. بني هبيره كان ابن هبيره ابن ايه غصف ابن هبيره قصر هو بير خارج الكفا افرضوا فارغ صاعر هو ما فاذا فإذا يوم الاكتراه هو يوم الغصب بل قلنا بالأمس أن هناك ظاهرتين في الروايه او قل نكتتين في الروايه تسترعيان الانتباه وقد نستطيع ان نستخرج من ذلك جوابا على اصل دلاله الروايه النكتتان اللتان تسترعيان الانتباه ما يلي اولا ما معنى ال طبعا كل هذا ما معناه افرغ نقول تعب شسمي لكن على كل حال هذا يسرع الانتباه لماذا تكون العبره في الموت بيوم الغصب وفي العيب بيوم الرد في الموت قال قيمة بغل يوم خالفته أو قيمة بغل يوم خالفته في, في التلفة لكن حينما وصلت النوب إلى العيب قال عليك قيمة قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه ليش هذا الشيء يلفظ النوار والنكتة الثانية التي أيضا تلفت النظر هي أنه ما معنى افرض آمنا بقيمه القيمية المفروض أن يكون ضامنا لقيمة يوم التلف لا لقيمة يوم الغصب لأنه ما دام الحيوان موجودا الذنب بعد ما منشغله نفس الحيوان موجود نعم الذنب تنشغل بالكروة بالكراء صح لكنه ما منشغلة, ما منشغله بالعين لأن العين موجود في الخارج ظرفه الخارج العين خل... ما تدخل في الذنب الذنب هي محل كليات ليس محل الأعيان الخارجية العين موجود في الخارج فاذا متى ينتقل الى القيمه قل امنا بقيمه القيمه متى تنشغل ذمتنا بالقيمه يوم الترف لان العين انتهى انتهت في عالم الخارج يجب ان تنتقل الى الذم خب العين ما ممكن ان تنتقل الى الذم لأن الذمه ليست هي ورف الأعيان الخارجية فننتقل إلى القيمة حينما ننتقل إلى القيمة آمننا بقيمه القميات المفروض أن تنتقل أن تنشغل الذمه بقيمة يوم الثلاث فما معنى أنه بين عليه السلام قيمة يوم الغاس هذا شيء سرعي في وقت. هم يقول انه خو تعبو خو تعبو تصير تعبودان هكذا في الفرق بين العيب والكلف ايضا تعبودان هكذا خو كل هذا ممكن ان نقول لكن هاتان النقطتان على كل حال تسترعيان الانتباه وقد ننتقل من هذا من هاتين النقطتين الى تفسير اخر للغواية هذا الذي اقول الذي اريد ان استنتج من هاتين النكتتين مايلي، أنا أرد أقول أن اختلاف قيمة البغل اختلافاً سوقياً شبه معدوم. سأمارد ما أقدر ما أقدر أقول معدوم. بس شبه معدوم. أنهم يوم الراد أو يوم الغاص. او يوم التلف هناك فارق بينها شبه معلوم هذا الاختلاف لان الاختلاف خلال خمسة عشر يوم اما ان ينشأ من قانون من ما هو مألوف لدينا من من التورم موضوع التورم هذا الذي احنا نعلم خلال يومين هم يصد الان في هالزمان في هل وضع الاقتصادي اليومي خلال أيام علاء أحيانا الصحو عصر الاختناق إما هذا من باب تورم أو من باب العرض والطلب أن أن قانون العرض والطلب يؤثر متورم أن قانون العرض والطلب أما قانون التورم ففي ذاك التاريخ وفي ذاك الوضع الاقتصادي المبسط الذي كان لديهم احتمال التورم ضمن خمسة عشر يوم للبغل شبه معدود أو نادر وأما مسألة العرض والطلب هذا في ذاك الزمان هم كان موجود مسألة العرض والطلب لكن في, في مسألة, مسألة العرض والطلب في مثل أفرض الفواكه موجود لأن الفواكه قد يكون خلال خمسة عشر يوم الفواكه ستروج ستمضج على الاشجار وتنزل الى السوق بال... فينكسر تنكسر قينة الفاكه بكثرة الأرض أو بالعكس قول الفواكه خلصت الرطب خلاص الرمان اسم بالاخص الفواكه كانت ذاك الوقت وقت رواجه كثرتها بعدين خلال 15 يوم انتهى الرطب انتهى الرمان انتهى الطماطم خلصت فصعدت القيمه نتيجه قانون العرض والطلب هذا في مثل الباغ في مثل الفواكه معقول كان ولو ضمن 15 يوم لكن في الباغ نقول اذا احتمال الفرق فرق في القيمة السوقيه شبه معدوم طبعا ما يجعلنا نقول معدوم بس شبه معدوم وعليه فالذي يبدو ان النظر سواء في فرض موت الحيوان أو في فرض التعيب في كل الفرضين الواردين في الرواية يبدو أن النظر كان إلى حالات الحيوان أو حالات العيب فحينما قال يوم خالفته كان يقول ان الحيوان قد يكون في يوم المخالفه سمينا ثم هزل نتيجه انه هذا اخذ من شغل هذا الشخص شغله كثيرا اعتنى الحيوانات فهزل فالفارق فرق في حالات الحيوان فهو يقول أنت تضمن أي شيء تضمن قيمة يوم المخالفة الحيوان أو قد بالعكس قد يسمن باعتبار حسن رعاية هذا الشخص هذا الشخص يحسن رعاية الحيوان يعلف كثيران يهتم بكثيران ما يتعب في المشي ف يسمك فهو حينما يقول قيمة بغل يوم خالفته يعني بغل ذاك اليوم مو بغل هاليوم مو بغل يوم الرد وإنما وإن بغل ذاك اليوم أنت تضمن قيمة بغل ذاك اليوم إن أشفته هزيلاً خب الآن هم تتعقيمة الهزير يعني أفثوا سنين تتعقيمة السن النقطة نقطة اختلاف الحيوان وأوضاع الحيوان هذا في مسألة مؤذمات الحيوان وأما إذا تعيب الحيوان العيب كما تعلمون خلال خمسة عشر يوم قد يكثر وقد يقل العيب هذا الجرح الذي صار على ظهر الحيوان أو الإعجاج الذي صار في رجل الحيوان أو الانكسار الذي صار انكسر في عضو في من أعضاء الحيوان هذا خلال 15 يوم قد يزداد العيب الانكسار يكسر او الاعوجاج يكسر او القرحه تكسر فهو طبيعي راح يضمن قيمة يوم الرك هذا هذا يعني اذا كثرت اذا شد العيب الى يوم الرك هو يضمن قيمة يوم قيمه يقولون واذا خف صار عيب هذا العيب بالتدريج داواه هو او بمرور الزمان راخقة المقدار الذي راح يخرج من الضمان، لأنهم كما قلنا ما دامت العين موجودة الضمان ليس ضمان قيمة ما دامت ما دامت العين موجودة يجب عليه رد العين مع كروة أيام الغصب يجب عليه رد العين زائدا كروة أيام الغصب العين. شيء آخر ما يجب عليه، فلو فرض أن العين إلى يوم الرد خف يخف ضمانه فهذه هي نكتة إذن تمامه نظر الرواية إلى هذا وبهذا يتضح الفرق بين العيب وبين الموت لماذا فرق الإمام بين العيب هذه نكتة أقلائية مفهومة معروفة ولماذا ما قال ال ال الش التساؤل الأول لماذا ما قلنا لماذا ما قال يوم الثلاثاء ليش قال يوم يوم الغاص يوم الثلاثاء المفروض نقول يوم الثلاثاء لأن الحيوان بالثلاث ينتقل يتبدل إلى يتحول إلى الدم و الله يوم الثلاثاء فلماذا ما قال يوم التلف قال يوم الغصب هم النكتة الصع... العقلية صارت واضحة، النكتة هي أنه بمجرد أن خالف حينما خالف بالي لأنه ان تدهور وضع الحيوان من بعد يوم المخالفة كان التدهور مضمونا على الغاصب وان تحسن وضعه ثم تراجع مرة أخرى بل مضمونا على الغاصب وان تحسن وضعه ثم تراجع مرة أخرى فهذا التحسن كان تحت رعاية فيما المعقول الا يكون مضمونا عليه ولهذا صارت الأربعة من الوخالات. وعليه إذا قسمنا بهذا التفسير اصلا تخرج الرواية عن بحثنا ولا علاقة للرواية بمساله القيمة السوقية وإنما لها لها علاقة بحالات الحيوان لا أكثر ولا أقل وحالات الحيوان تختلف هذا هو ال Jawab, is een gegeven moment dat we in het ولنا وجه اخر لابطال الاستدلال بالروايه وذلك الوجه الاخر هو انه قوله عليه السلام قيمه, قيمة بغل يوم خالفته هذه كيف نقرأها قيمة بعلي أو خالفته هنا كان نقل مع الألف اللام قيمه البغلي يوم خالفته بناء على هذا النقل جواب ثاني ما غلط جوابنا هو هذا الجواب الذي شرحنا لكن محتمل بل بل المظنون أن اللام موجود فإن المشهور في قراءة هذه الرواية، على ما أظن هي القراءة بالعالم. كلمة بغل يوم خانث. أو على الأقل احلى النسختين. احتمال وارد أن يكون بالعالم. فإذا كان بالعالم، يمكن تفسير الرواية بتفسيرين. قيمة بغل يوم خالفته احتمال ان يقال ان قيمة مضاف الى بغل وقيمة البغل مضاف الى يوم المخالف هذا احتمال والاحتمال الاخر انه لا القيمة مضافة إلى بغل يوم المخالفة يعني المغل مضاف إلى يوم المخالفة والقيمة قيمة بغل يوم المخالفة هذا أنا أختمالاً. وهناك فرق كبير بين في المعنى بين افتراض بين هذين الافتراضين فإن قلنا أن قيمة البغل مضافة إلى يوم المخالفة يعني يوم مخالفته والبغل مضافا إلى يوم المخالفة إن قيل هكذا يدعى أن هذا مطلق يشمل فرض التورم أو فرض تأثير قانون العرض والطلب. وإن كان نادرا هذا الفرض احتمال كل شيء ضعيف لكن بالاطلاق يشمل قد يقال هكذا اما لو قلنا ان القيمه مضافه الى بغل يوم المخالفه ان قلنا هكذا اذا هذا معناه ان النكتر موجود في العباره هي في يوم المخالفة وعداء وفي الاختلاف اللي يصير بين يوم المخالفة وغير يوم المخالفة مو في الاختلاف اللي يصير بين بغل يوم خالفة و غير ذاك اليوم وإنما النقطة ملحضة في يوم المخالفة أن اليوم أي يوم وهذه النقطة معناها أنه إذا لا يوجد إطلاق باكثر بأكثر من هذا المقدار. الإطلاق إنما يكون بمقدار أن يوم المخالف وغير يوم المخالف له أثر في حالة الحيوان. رجعنا إلى نفس النتيجة. إذا افترضنا أن القيمة مضافة إلى بغل يوم المخالفه فالاختلاف ابتداءا بين يوم المخالف ويوم آخر. وهذا الاختلاف اللي ابتداء يكون بين يوم المخالفة ويوم آخر ومنه يسري إلى الباغل هذا عبارة عن اختلاف حالات الحيوان وحالات العين هذا اللي اولا يكون بالحاضة يوم المخالفة وغير يوم المخالفة يوم ثم يسري إلى الباغل وهذا لا يكون إلا موضوع هزال الحيوان وسمن الحيوان وعيب الحيوان وأن هذا العيب شنو حدوده شنو مقدره هذا يعني رجعنا أيضا إلى النتيجة الأولى عن هذا الطريق فهذان طريقان لإبطال دلالة الرواية ويوجد عندي احتمال طريق ثالث هذا أفكر بي وأنرجع إلى يوم غد إن شاء الله حتى إذا نرجع وأصار فأذكر معقول هم أذكر لكم ذلك العجو الثالث إن شاء الله ومضافا إلى وضع أبي ولادهم ذلك إن شاء الله